ومن سيئات اعمالنا حياه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن م ح م د عبده ورسوله بلغ ا ل ر س ا ل ة وادى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل ا م ة و ص ل الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد نرجو الله عز و جل أ ن يكون هذا كله في ميزاننا يوم ا ل ق ي ا م نرجو الله عز و جل أ ن يتقبل منا و منكم ت ج ر ت ن ا و إ ع د ا د ن ا و رباطنا وقتالنا نرجو الله عز و جل لنا و لكم ح ي ا ة السعداء و خاتمه الشهداء و ا ل ح س ر مع ا ل أ ن ب ي ا ء صلى الله عليه وسلم、وكله. ماذا نريد نريد الدنيا اجتمعا اسلاميا ونريد في ا ل آ خ ر ة الجنه نحن مسلمون الله رازقنا وخالقنا ونعيش في ملكه و ن أ ك ل من رزقه فنريد أ ن نتحاكم إ ل ى ش ر ي ع ة حق منطقي طبيعي لا يجادل فيه إ ل ا مكابر أ و باغن نريد أ ن نتحاتم إ ل ى ش ر ي ع ة الله نريد أ ن نبني البيت الذي نسكنه كما نريد ونطبق في داخله القانون الذي ربنا نريد نريد أن نبني المجتمع الذي يحبه الله ونريد أ ن ن ح ي ا في ظلال ش ر ي ع ة الله و ي أ ب ى الكفر عن ذلك علينا ونحن نابى الكفر ل أ ن تطبيق غير ش ر ي ع ة الله ل أ ن التشريع بغير ما أ ن ز ل الله كفر ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فهو ش ر واجتمع العلماء جميعا في جميع العصور ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن من أ ح ل الحرام فقد كفر ومن حرم الحلال فقد كفر فالتشريع بغير ما أ ن ز ل الله كفر ينقل عن المله يقول ابن ت ي م ي ة من أ ح ل ا ل ن ظ ر ة فقد كفر ب ا ل إ ج م ا ع ومن حرم الخبز فقد كفر ب ا ل إ ج م ا ع ولن ت ب ت ل ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ط ي ل ة العصور ا ل إ س ل ا م ي ة ببلية قوانين كفر تطبق على أ ن ا س المسلمين إ ل ا م ر ة و ا ح د ة في التاريخ يوم أ ن دخل التتار بغداد سنة 256 هجري واحتلوا اجزاء من العالم ا ل إ س ل ا م ي و أ ر ا د هولاكو ان يطبق ش ر ي ع ة جده جنكيز خان المسمى بالسياسات الملكيه ة أو و الياسي ع ن د او ص ف ا ل ع ل م ا ء بحزم أمام الظاهرة هذه وحمل أ ح د ه م الياسق بيده وقال ما هذا قال الياسق يعني كتاب جنكيز خار قال من, كفر من حكم بهذا الكتاب فقد كفر ومن تحاكم إ ل ي ه فقد كفر وابن توميه رحمه الله عندما طالب بقتال الكفار قالوا كيف نقاتلهم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله ويقيمون بعض الصلوات بعضهم يقيم ا ل ص ل ا ة وبعض ه م ي ص و ص قال ان ر أ ي ت م و ن ي بينهم و ا ل ن ص ح ف فوق ر أ س ي فاقتلوني ويقول ابن كبير في ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة والمجلد الثالث عشر وهو يتكلم عن هذه ا ل ق ض ي ة بعد أ ن يتكلم عن ا ل ياسر يقول الصحة ي ابن كثير بعد أ ن استعرض بعض قوانين ا ل ياسر قال من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء وتحاكم الى غيره من الشرائع ا ل م ن ص و ص ة فقد ك ف ى فكيف بمن تحاكم الى الياس ة و ا ل ياسف وقدمها عليه لا شك ان هذا يكفر باجماع المسلمين وكان ه ل ا ك أ ع ق ل من طواغيه في العصر فوضع م ح ك م ة للمسلمين تحكم ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة و م ح ك م ة تحكم بالياسف وكانت ا ل ع ل ا م ة و ا ض ح ة جدا فمن ذهب إ ل ى م ح ك م ة التتار إلى ل محكمة ا يحكم ا س ي عليه المسلمون بالكفر بدون ت ر د د ا ل م ص ي ب ة ا ل ث ا ن ي ة حلت ب ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ف ق ط الياسك طبعا لموقف العلماء أ م الإسلامية ولموقف ة ا ل منها ا ل م ص ي ب ة ا ل ث ا ن ي ة حصلت يوم أ ن دخل نابليون إ ل ى مصر وجاء بالقوانين ا ل ف ر ن س ي ة ثم تولاها من بعده المجرم الكبير الذي دمر العالم ا ل إ س ل ا م ي محمد علي باشا هذا أكبر مجرم أجرم مجرم العالم الإسلامي في حق و أ ر س ل بعثات إ ل ى فرنسا وكان عنده و ا ح دكتور د فرنسي هو الذي يدير مصر هذا أمي محمد علي باشا امي ش ا أ و لا يدرى ما نسبه رجل أ ل ب ا ن ي جاء مع ا ل ح م ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة التي تريد أ ن تتصدى لنابليون وبعد أ ن خرج نابليون وقتل كليبر قام على ا ل ن م ا ل ي ك وخدعهم وفي ح ف ل ة في ا ل ق ل ع ة ذبحهم جميعا ثم أ ع ل ن نفسه حاكما على مصر لا يدرى ما نسبه محمد علي فرنسا وضعت حولهم م ج م و ع ة من الرجال منهم سليمان باشا الرجل الفرنساوي هذا الذي ا بنى له الاسطول البحري ة ومنهم واحد دكتور كلوت كلوت كلوت, كلوت بالتاء هذا الرجل العقليه التي كانت تدير مصر ونصحوه أ ن يرسل أ ب ن ا ء مصر إ ل ى فرنسا فكانوا ابناء مصر يذهبون بشهادتين ويرجعون ب ش ه ا د ة واحد يذهبون ب أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله شهادتين يرجعون ب ش ه ا د ة أ ن ه تدرب في ا ل ك ل ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة ا ل ف ر ن س ي ة أ و درس ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة أ و غيرها وكان ممن أ ر س ل إ ل ى فرنسا رجل اسمه ر ف ا ع الطهطاوي هذا شيخ أ ز ه ر ي فهناك مزق عمامته وغسل دماغه من ا ل إ س ل ا م ورجع ونصح محمد علي باشا أ ن أن يضع ص ن أن ع ي له القوانين ا ل ف ر ن س ي ة وكتب له كتاب سماه ا ل تخليص ا ل إ د ر ي ز يعني تخليص الذهب في تلخيص باريه يعني ا ل ذ ب الخالف في تلخيص في في ا ل ح ض ا ر ة ا ل ف ر ن س ي ة في باريس وبدا أ و يفكون ا ل إ س ل ا م مسكوا ا ل إ س ل ا م ا ل إ س ل ا م كالساعه هم فكوها من تحت وصاروا يرفعوا كل يوم ق ط ع ة ويضعون ق ط ع ة ف ر ن س ي ة بدلا لكن ما غيروا ا ل ز ج ا ج ة ولا ا ل إ ط ا ر ولا العقارب ابدا ما نسوها غير ا ل إ س ل ا م كليا ً وبقيت المنائر والشعائر م ر ف و ع ة وبقيت ياميش رمضان م و ج و د ة وبقيت قوافل الحجاج تذهب وبقيت المساجد تبنى لكن ا ل إ س ل ا م قد غير نهائيا ً والناس لا يدرون أ ن ا ل إ س ل ا م قد اجتث من ا ل أ ر ض وغير نهائيا ً والحمد لله ما دامت المساجد م و ج و د ة والناس يصلون وسيدنا الحسين وسيدنا ا ل ا ل أ ز ه ر وما إ ل ى ذلك موجود خلص الحمد لله رب العالمين انتهى والمحمل موجود وثوب ا ل ك ع ب ة يصنع بجانب ا ل أ ز ه ر ا ل ش ر ي ف ط ي ل ة السنوات ويصلون بثوب ا ل ك ع ب ة ويسلمونه الحمد لله نحن بخير و ا ل إ س ل ا م بخير لكن ا ل إ س ل ا م غير نهايه كل القطع القانون التجاري القانون الاقتصادي القانون ا ل ع ق و د ا ت القانون المدني اي كل القوانين قد غيرت وضفيت الماذن وضفيت رمضان وجازت الحيل على العالم ا ل إ س ل ا م ي والناس ا ل حمد للأحي ل ا من س ل م ي و ا ل إ س ل ا م بخير وما إ ل ى ذلك اي مساجد م و ج و د ة لكن لا يعلمون أ ن دين الله قد اجتث من ا ل أ ر ض وهذه ب ق ي ة المساجد حتى تخدر مشاعر الباقين على الولاء العاطفي لهذا الدين و لا ع ا ط ف يعرفون لهذا الدين إ ي ش ا ل إ س ل ا م إ ي ش ط ب ي ع ة ا ل إ س ل ا م إ ن ا ل إ س ل ا م مصحف وصيف س ي ا س ة و ص ل ا ة م ئ ذ ن ة مسجد و م د خ ن ة مصنع ق و ة وعباده لا يعرفونها المهم الكلام في هذا الموضوع يطول, كلام في هذا الموضوع يطول. نحن نريد أ ن نتحاكم الى ان نريد أ ن نبني مجتمعا يحبه يريده الله ونريد أ ن نطبق في داخل هذا المجتمع قانون الله كيف يبنى هذا المجتمع لن يبنى هذا المجتمع إ ل ا ب ا ل ط ر ي ق ة التي قام بها أ و ل م ر ة كما أ ق ا م ه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في كل مره يقوم ب أ ن تكون ف ئ ة من الناس يدعون إ ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله إلى التوحيد الى ت و ح ي د إ ل توحيد ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات جمع الناس على التوحيد ستقف ا ل ج ا ه ل ي ة في وجهك التوحيد الحق الخالف لم يطيقه أ ي طاغوت في الارض ولذلك لا بد ان تحصل ا ل م ع ر ك ة بمجرد ا ل د ع و ة للتوحيد بمجرد ا ل د ع و ة للا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله و أ ن السلطان لله وان الحكم إ ل ا لله و أ ن التشريع لله و أ ن ه لو ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض كل من له ق ا ن د و ن و أ ن ن ا نحن و أ ن ت أ ي ه ا الحاكم لابد أ ن نتحاكم إ ل ى ش ر ي ع ة الله هنا ي ب د أ م ن ا ز ع ة ا ل ص ل ط ه ويخشى الطاغوت على, على ملكه فتكلم و ن الاحتكاك بين د ع ا ة التوحيد ب ي ن ا ل ح ر ك ة ا ل ج د ي د ة وبين ا ل ج ا ه ل ي ة التي تنتفض بكليتها ل ح م ا ي ة كيانها وسلطانها و أ م و ا ل ه ا يقف دائما في وجه ه د ع و ة التوحيد ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف من البشر أ ص ح ا ب السلطان و أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل و أ ص ح ا ب الشهوات هؤلاء هذا المثلث الخطير الذي يقول الله عز وجل عن وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما أ ر س ل ت م ل به ك ا ف ر و ا أ ج ئ ت ن ا ل ت أ ف ك ن ا عن اياتنا وتكون لكما ل ك ب ر ي ا ء في ا ل أ ر ض وما نحن لكما ب بمؤمنين و ا ل م ع ر ك ة تكون ولا تكون ا ل م ع ر ك ة تكون منذ اللحظات ا ل أ و ل ى ليس منذ اللحظات ا ل أ و ل ى منذ أ و ل عام يمكن أ ن يتبور فيه فكر التوحيد في أ ذ ه ا ن شباب يضحون من أ ج ل ه فتبدا ر المعركه في اي مكان لا يحكم فيه ب ش ر ي ع ة الله قطعا لا بد ان ت ك و م ا ل م ع ر ك الاعلان العام من الطاغوت اني اخاف ان ابدل دينكم ا و ل ي ذ ز ر ه الارض الفساد هذا ينادى تكفير هجره ا م هؤلاء جماعت جهاده هؤلاء جماعت سنيه ع س ك ر ي ة هؤلاء إ خ و ا ن مسلمين هؤلاء تنظيم اكتشفنا تنظيم ج ر ي م ة ج ر ي م ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ر ي م ة ا ل م ط ا ل ب ة بشريعه الله عز وجل ج ر ي م ة طلب التحاكم إ ل ى دين الله عز وجل ج ر ي م ة ا ل م ط ا ل ب ة ب ا ل د ف ا ع عن أ ع ر ا ض ن ا التي انتهكت من قبل أ ل ف اعداء الله في ا ل أ ر ض ومن هنا لا ي س ت ع م ل السلاح م ن قبل ان ل التي تدعو إلى الله عز وجل لا يستعمل السلاح ولا م م م ج و تدعو ع عز ة ي ك أن يستعمل في ا ل ب د ا ي ة واستعمال السلاح في ا ل ب د ا ي ة انتحار انتحار ولا يمكن أ ن يستعمل في ا ل ب د ا ي ة لا بد فعلا من ا ل ت ر ب ي ة على التوحيد لكن ا ل ت ر ب ي ة على التوحيد تتم من خلال ا ل م ع ر ك ة م ع ر ك ة بدون سلاح ت ر ب ي ة يقف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين ساده قريش يقول يا أ ي ه ا الكافرون لا أ ع ب د ما تعبدون فتقوم عليه الدنيا م ع ر ك ة مطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يبلغ الوليد بن ا ل م غ ي ر ة و ي ق ر أ على مسامعه وعلى مسامع س ا د ة قريش ولا تطع كل حلاف مهين مناع ا مشاء ز ب م م ي ن ن للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك ذ ن ي ن كل هذه الصفات فيمن في سيد م ك ة الوليد بن ا ل م غ ي ر ة الذي حوله من أ ب ن ا ئ ه ث ل ا ث ة عشر من بينهم خالد بن الوليد ولا بد ان يبلغ فكان التبليغ يكلف الانسان راسه أ س ه يكلف ل ن ا ن ر أ س ومن هنا وبدون استعمال السلاح بني التوحيد تدريجيا من خلال المعركه ث ل ا ث ة عشر عاما تعلم والرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ا ل م ع ر ك ة التي يخرجها